قال المؤلف أفى الله عنه في باب خاص بالفعل خذنا في الدرس السابق ان أبواب الماضي الثلاثي المجرد مع مضارعه كم هي ستة أبواب وكانت القسمة تقتضي أن تكون تسعة أهملت ثلاثة أبواب ما هي الثلاثة الأبواب المهملة نعم لا أما فعل استوفت ثلاثتها فعيل يفعل فعيل يفعل بالكسر في الماضي والضم في البطارع هذا مهمل فرغت من فعيل بقيا فعول بالضم في الماضي والفتح في المضارع أو الكسر نعم نأتي إلى هذه الأبواب مرة أخرى قال فبقيت ستة وهي الأول فعل يفعل بفتح العيل في الماضي فعل وضمها في المضارع يفعل نحو نصر ينصر نصر ينصر هذا شهرت بالضم هذا باب ما شهر بالضم قام يقوم لماذا قام جاءت على يفعل يقوم لأنها ماذا واوية لأنها ماذا واوية. انظر إلى الله قارن بين البابين هذا والذي تحته ركز انتبه هذا فيه درس طويل في الأمية الأفعال لكن الآن مفتاحه وبدايته من هنا انتبه نأخذ مثالا من فعل يفعل ومثالا من فعل يفعل المثال الأول من يفعل نصر ينصر هل فيه داعي من دواعي الضم الجواب لا مشهور بالضم مشهور شهرة في يفعل جلس يجلس مشهور بماذا؟ بالكسر يعني العرب بل حتى يعني من جاء بعد العرب لشهرة الضم في ينصر لا تجد أحدا يقول ينصر ولا تجد أحدا يقول يجلس بل يقول ينصر ويقول يجلس شهرة بالضم في ينصر وبالكسر في يجلس هذه شهرة انظر المثال الثاني في, فع... في يفعل وفي يفعل المثال الثاني في يفعل قام يقوم على يفعل لماذا؟ لأنه واوي أجوف واوي قام ما أصله قام يا عبد الباري؟ قام قاوم أجوف ماذا؟ واوي أجوف واوي إذن من دواعي الضم شيء الذي يستدعي أن ينضم المضارع أن يكون الماضي أجوف واويا قام يقوم قال يقول صام يصوم طيب انظر المثال في يفعل باع يبيع لماذا كسر يبيع لأن باع أجوف ماذا يائي فإذا الأجوف اليائي يستدعي الكسر في المضارع هذا داعي من دواعي الكسر باع يبيع كال يكيل طار يطير قال نرجع المثال في يفعل مد يمد مد الحبل فر يفر مد يمد بالضم مد الحبل يمده شد الحبل يشده لكن تحت فر زيد يفر كر عمرو يكر حن صالح يحن أين المتعد وأين اللازم؟ الأول متعدي إذن مد هذا ماذا يقال له مد هل يقال له أجوف أم مضعف أم ناقص أم مثال أم ها طاف إذن المضعف إذا كان متعديا فيكون من أي باب من باب يفعل مد يمد مد الحبل يمده شد الحبل يشده طيب سك الوجه يسكه طيب قَدَّ اللحم يَقُدُّهُ إذن هذا ما كان متعديا فالتعدي في المضاعف داعي من دواعي الضم لكن فر زيد يفر حن الجذع يحن جن الليل يجن هذه أمثلة لماذا للازم فإذن المضاعف اللازم اللزوم في المضاعف الثلاثي داعي من دواعي الكسر أو من دواعي الضم من دواعي الكسر والتعدي داعي من دواعي الضم المثال الذي بعده غزا يغزو غزا ماذا يقال له غزا ناقص لكن ناقص واوي أم ناقص يا إي واوي من الغزو غزوة غزوات غزو اذا ناقص واوي ناقص علامه حرف علة وأصر الألف واو أصره غزوة اذا الناقص الواوي داعي من دواعي الضم أو من دواعي الكسر الضم واوي ضم انظر المثال الذي بعده رمى يرمي رمى ناقص لكن ياي أو واوي ياي رمى رميان رميه رميات ها رما يرمي إذا كونه ناقصا يائيا هذا داعي من دواعي الكسر في المضارع تقول رمى يرمي نعم تقول لها يلهو ثانيه من الله ناقص واوي ناقص واوي طيب كب يكبو ناقص واوي على يفعل على الضم على يعلو طيب سر يسري ناقص ماذا؟ ياي على يفعل لهذا تكتب مطوية لأنها أصلها الياء لان أصلها الياء طيب ما بقي تمثيلها في يفعل؟ بقي تمثيلها في يفعل قال وعاد يعد ووقاء يقي ويسر ييسر هذه الثلاثة ماذا يقال لها؟ الذي الفاؤها حرف علة مثال سواء مثال مع لفيف الذي هو أو غير لفيف مثال، فإذا كون فاء حرف علة وهو المثال أو اللفيف هذا داعي من دواعي الكسر أو من دواعي الضم من دواعي الكسر. إذا لو سألتك من خلال هذه الأمثلة قلت لك ما هي هل تذكر شيئا من دواعي الضم تقول نعم. أن يكون اجوف واويا أو ناقصا واويا أو مضاعفا متعديا ثلاثة دواعي فكرت من والرابع الشهرة ان يشهر بماذا؟ بالضم نصر ينصر كتب يكتب طيب من دواعي الكسر تقول أن يكون اجوف يائيا أو ناقصا يائيا أو مضاعفا نازما فهو حرف علة مثال أو لفيف هذه من دواعي ماذا من دواعي الكسر أو أن يشهر بماذا بالكسر جلس يجلس ضرب يضرب طيب إذن فيه شيء اسمه الدواعي في لاميه الأفعال هذه الدواعي هي دواعي الضم ودواعي الكسر دواعي يفعل ودواعي يفعل دواعي يفعل ودواعي يفعل انظروا الان ركزوا معي كم هي الابواب قلنا سته فعل التي هي مضمومه في الماضي مضمومه في المضارع ما فيها اشكال كم بقيت خمسه فعل المكسوره في الماضي مفتوحه في المضارع قياسها كم بقيت بقيت اربعه ان الان المضارع ننظر الى المضارع هل يشكل او ما يشكل فعل الماضي مضموم اذا المضارع ماذا مضموم خرجنا منها فعل الماضي مكسور اذا المضارع مفتوح خرجنا منها فعل يفعل هي فعل يفعل الشذوذ شذت يعني الالفاظ التي شذت من فعل يفعلوا خرجوها في قسم فعل يفعلوا اذا فعل يفعل هذا قسم شذوذ إذا هذه الثلاثه خرجت على جنب ما فيها اشكال فعل يفعل الذي اشترط ان يكون عينه او لامه حرف حلق سياتي الكلام عليه إذا معنا يفعل فعل يفعل فعل يفعل هذه التي تحتاج إلى دواعي ما دواعي الضم في فعل يفعله تقول الشهرة أو يكون ناقصا واويا أو يكون أجوف واويا أو أن يكون مضاعفا متعديا ما هي دواعي الكسر في فعل يفعله هل يصح أن تقول ما هي دواعي الكسر في فعل يفعله لا فعل يفعله هذا باب شاذ لكن في فعل يفعل ما هي الدواعي ما الذي استدعى الكسر في في المضارع يفعل لماذا لم يضم تقول إما الشهرة وإما أنه أجوف يائي أو ناقص يائي أو كذلك مضعف لازم أو فأهو حرف علة إذن هذا باختصار يعني ما سيتعرفه في اللامية بما يسمى بالدواعي طيب انتبه الآن إلى فعل يفعل طيب فعل يفعل بفتحها فيهما أي في الماضي والمضارع نحو ناهض ينهض وفتح يفتح وسع يسعى طيب هذه الآن الأمثلة ناهض ركز على العين واللام هل فيها حرف حلق نعم في نهضة العين حرف حلق الذي هو الحرف الثاني فتح اللام حرف حلق الذي هو الحرف الثالث ولهذا نوع نوع الأمثلة أتى بحرف حلق في الوسط في العين وحرف حلق في الطرف وهو لام الكلمة فتح يفتح وسعى يسعى طيب ومنه وضع يضع وليس كذلك لما تقدم في باب الحذف هذا قد تقدم أن وضع يضع ليس من باب فعل يفعل إن من باب فعال يفعل ولهذا حذفت الواو وقعت بين عدوتيها ثم فزع إلى الفتح للثقل ثقل حرف الحلق فزع إلى الفتح هذه قد تقدمت اجعلها الان كانها غير موجوده في الكلام الذي نقراه لأن. وشرط هذا الباب أن يكون ثانيه أو ثالثه حرفا من حروف الحلق وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وشذ أبى يأبى فجاء المضارع على يفعل مع قلوه عينه أو لامه من حرف الحلق أبواب الصرف فيها شذوذ ما من باب ولا قاعدة إلا وفيها شذوذ يعني في الغالب فأبا يا أبا شذ عن هذا الأشياء يحفظ ولا يقاس عليه قال فكل ما كان من هذا الباب كل ما جاء الماضي فيه على فعل والمضارع على يفعل لا بد أن يكون إما عينه وإما لام حرف حلق شرط لا بد من وجوده قال فكل ما كان من هذا الباب لا بد أن يكون لامه عينه حرف حلق إلا الذي حكم عليه بالشذوذ أبا يا أبا وليس كل ما كان ثاني أو ثالثه حرف حلق يكون من هذا الباب ألا ترى أن وعد يعد وباع يبيع وساء يسوء ونحوهن كذلك ولم تفتح العين في المضارع وعد لماذا جاءت على يفعل لماذا جاءت على يفعل فيها داعي من دواعي الكسر أم لا هل فيها داعي من دواعي الكسر ما هو الداعي كون فائها ماذا حرف عله إلا. إلا الداعي غلب حرف الحلق الداعي غلب ماذا حرف الحلق قال لحرف الحلق وجدت أو لم توجد أنا أقوى منك فالداعي أقوى طيب الثانية باع يبيع حرف الحلق يقول أنا أريد يباع أنا أريد يباع فماذا قال له الداعي الداعي ماذا قال له قال له انا يائي اجوف يائي وانا اذا وجدت لا قيمه لك باع يبيع غلبه الداعي غلب حرف الحلق ساء يسوء ما هو داعي من دواعي ماذا يسوء من دواعي الضم من دواعي الضم مثل قام يقوم صام يصوم ساء يسوء جاء حرف الحلق يريد أن ينازعه ماذا قال له الداعي قال له هركا جانبا لا مجال لك مع وجود الداعي فالدواعي تغلب حرف الحلق لكن بغير الدواعي ولا الشهرة إذا جاء على فعل يفعل لا بد أن يكون عينه أو لامه ماذا حرف حلقه طيب نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم